الحمد لله الحمد لله الذي من على عباده بتراد في الفضائل والخير احمده سبحانه واشكره في القيام والقعود والسير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ترى اعجاز صنعه في خلقه والطير وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه سالِكُ هديه لن يمسَّه سُوءٌ ولا ضَيْر صلى الله عليه وعلى آله والأصحابِ حقًّا ليس غَيْر أما بعد فأوصِيكم ونفسي بتقوى الله الخيرُ اسم جامع لكل ما ينتفِعُ به الإنسان وهو بيد الله مالك الملك قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزيعه الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير كل خير حصل من جهه العباد فلولا أنه تعالى أقدرَهم عليه، وهدَاهم إليه لما تمكَّنُوا منه فعلُ الخيرات، مُهمَّةُ الأنبياء وسمةُ الفالِحين قال الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات فعل الخير يؤدي الى استقامه حياه الفرد والمجتمع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والمؤمن لا يَحْتَقِرُ من الخير شيئًا مهما دَقَّ أو قَلْ قال الله تعالى فَمَنْ يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خيرا يَرَهُ وإننا أمة الإسلام على أي حالٍ كنا خيرُ أمةٍ أخرِجَت للناس هذه الخيرية ليست تعصُّبًا عرقياً أو لجنس دون غيره قال الله تعالى كنت خيرَ عُمة نخرجة للناس تمرون بالمعار ف عن الممنكري وَوتُؤمنون بالله من أمار الخيرية الأمر بالمعروف والح عن المنكر الذي لوطية بصادُ وأهم الم وأعمله لَفشَة الظلا لَفشَةِ الظلالة وشاعة الجهالة وخّبة البلااد وهلك العِباد الخيرية. تُلازِمُ المُؤمنَ في كل أحوالِه، كلَّما كَمُلَ إيمانُه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عجبًا لأمر المؤمن إن أمرَه كلَّه خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرَ فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبرَ فكان خيرًا له ينالُ المسلم الخيريَّة بتعلم القران وتعليمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وهذا يدفع المسلم إلى حث اولاده وبناته على تعلم القران في حلقات القرآن ويربيهم على حب كتاب الله والاغتراف من معينه فالخير كل الخير فيه وليسعدوا في الدنيا والاخره ينال المسلم الخيريه بطلب العلم الشرعي والتفقه فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن الخيريه تعظيم حرمات الله قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحرمات الله هي حقوقه سبحانه والقيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم شعائر الله في الازمنه تعظيم شهر رمضان ومن التعظيم لحرمات الله عدم احتقار الصغائر قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومُحقَّرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهلِقنه والخيريَّة للمؤمن القوي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ومن الخيريَّة عباد الله التحلِّي بحُسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم اخلاقا الموطؤون اكناف أي السهل الكريم الذين جوانبهم وطئه يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتذا ومن الخيريه حسن قضاء الدين فعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنَّه فلم يجد له الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال او فيتني اوف الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء من اعمال الخير عباد الله نفع الناس وخدمتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس منفعه الناس كل الناس إدخالُ الفرح والبهجة والسرور في قلوب المسلمين بزيارةٍ أو هديةٍ أو إكرامِ أولادِ وإطعامِ الطعامِ وكشف كُرَبِ المسلمين من خيرية الأخيار أن يُرجَى منهم الخير ويُؤمن منهم الشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يُرجَى خيرُه ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من امارات الخيريه نظافه القلب وصدق اللسان قال الله تعالى فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال ذُو القلب المخمُوم واللسان الصدوق وهذا يتطلَّبُ مُجاهدَةً قويَّةً لتنظيفه من أهواء البغي والغلِّ والحسد المُسارعةُ في الخيرات وعدم التثاقُل والتكاسُر عن أدائها من علامات الصالحين قال الله تعالى وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ من خيرية الأخيار الحكمة والتزانان العقل قال الله تعالى يوت الحكممة من يشاء وما يؤ الحكمة فقد أوتيا خيرا كثيرة تال الخرية حب الخير وصدقِ القلب في طالب قال الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا، يُؤتِكم خيرًا، وعلى قدر النيات تأتِي العطايا تُنال الخيريَّة بالتوبة إلى الله قال الله تعالى فإن يتوبُوا يكُو خيرًا لهم وبالدلالة على فرص الخير ومجالاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلَّ على خيرٍ فلهُ مثلُ أجر فاعله وتُنالُ بالعدل والقِصط بيننا الناس قال الله تعالى واوفوا الكيل اذا كيلتم وازنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا وتنال الخيريه بالصدقه قال الله تعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ومن أمارات الخيرية طول العمر مع حسن العمل فعن ابي هريره مرفوعا الا اخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال أطولكم أعمارًا وأحسنكم أخلاقًا من أمارات الخيرية في الرجل حسن عشرته لأهله فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيركم لأهلي ومن أمارات الخيرية في المرأة التعفُّف قال الله تعالى وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنْ رِدَاءُ الْعِفَّةِ طُهْرٌ وَنَقَى ويتأكَّدُ البُعدُ عن الخلاعة والتبرُّج والتحلُّل والانحراف من أمارات خيرية الأمراء محبة الناس لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار وإمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار وإمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ومن الفرص العظيمة لتنمية الخير الوافر في النساء نفس والحياه شهر رمضان المبارك الذي لاح بريقه وقرب هلاله وازف اشراقه يعيد للقلوب صفائها بعد كدر الدنيا وللنفسوس جمالها بعد شواغل الحياه وللضمائر نقائها بعد لوثات الفتن هو موسم الخيرات فيه ليلةٌ خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في رمضان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانًا وإيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبِه وقال فَعُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أو حَجَّةً مَعِي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ ما يكون في رمضان وكان أجودَ بالخير من الريح المُرسَلة بارك الله لي ولكم في القُرآن العظيم، ونفَعني وإياكم بما فيه من الآيات والذِكِي الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائل المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهُ الأولين والآخرين وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه وليُّ المُتَّقِين صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه أجمعين أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون من الخيريه مرابطه الابطال المجاهدين على الثغور يقارعون العدو ويقرعونه وهم صامدون بارادتهم اقوياء بعزمهم ونفوسهم ثقه واملا بنصر قريب فمضان شر البضولات ويحم معان العِززة والنصر فقد إ احتظنا شهرر رمضان عبر التريخ أحداث غيرة مجر الأحداث في رمضان غزوة بد ووفح مكة واليرموك والقادسية وحّين وعين جالوت وغيرها. وعينُّ جالُوتَ وغيرُها يقِفُ الأبطالُ الأشاوِس حُمَاتُ الدين والأرض والعِرض على الثُغور لقطعِ دابِر المُعتَدين ودحرِ الظالمين وأعوانِهم وضربِ أوكارِ العمالة والخيانة وسيُخلِّدُ التاريخُ ذكرَهم ويُخلِّدُ مواقِفَهم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 أو الغدوَة، خيرٌ من الدُّنيا وما عليها وقال رباطُ يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامِه وإن ماتَ جرَى عليه عملُه الذي كان يعمله وأُجريَ عليه رِزقُه وأمنَ الفتَّان وقال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله كل ميت على عمله كل ميت على عمله الا الذي في سبيل الله فانه يُنماَا لَهُ عملهُ إلىى يَوْمِ الْ القِيامَ فَإِهُ يُنما لَهُ وَعملُهُ إلىى يَْمِ القِيامَ وَيَأَّنُ منِن فِتْنَّةِ القب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 وارض الله عن خلفائه الاربعة الراشدين أبي بكٍّ وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعن نامعهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذِلِّ الكُفرَ والكافِرين ودمِّر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمَئنًا وسائِرَ بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغِله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم نسأل المرابطين والمجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك يا رب العالمين اللهم أنزل السكينة عليهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم يا أرحم الراحمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم كلهم مؤيدًا ونصيرًا وظهيرًا يا قويُّ يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك لضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أصلح لنا ديناً الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياناً التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا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 والله أتمه علينا ونحن في صحةٍ وعافيةٍ وإيمان وبلغناه يا رب العالمين ونحن في صحةٍ وعافيةٍ وأيمان اللهم وفكنا فيه للصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق حمامنا لما تحب وترضى اللهم وفق حمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا وفرِّجهم ومنا والسنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وان عن الفحشاء وال والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون